والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله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 وَقَالَ اللَّهُ إِِّي مَعَكُم لَِن أَقَْتُم الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُزَّكَتَ وَآمًا تُمْ بِرُسُليِي وَزَّوتُ مُم وَأَقُْرَضتُم اللَّ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُمُ الْجَنَّةَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 واسيه يوحى ريفون الكلم عن ما وضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطالع على خائنه قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين